م و ل و ع ه النابلسي للعلوم ا ل أ ر ض قطع م ت ج ا و ر ا ت وجنات م ن أعناب ن وزرع و ي ل وغير صنوان يسقى يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض ونفضل بعضها على بعض في ا ل أ ك ل إننا ق ن في ذلك ل آ ي ا ت لقوم يعقلون ولتعجب فعجب قولهم ا اذا كنا ترابا لفي موسوعه النابلسي ي للعلوم الاسلاميه أ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 سر القول ومن جهر به ومن, جهر به ومن هو م س ت خ ف بالليل وسارف بالنهار له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه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 وما لهم من دونه من وال هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ, وينشئ السحاب ا ل ث ق ا ل يسبح بحمده ويسبح ا ل ر ا د بحمده و ا ل م ل ا ئ ك ة من خيفته و ي ر س ل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله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 إ ل ا كباسط كفيه إ ل ى ا ل م ا ء ل يبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إ ل ا في ضلال ولله يسجد من في السماوات والارض طوعا وكرها وظلاله بالغدو و ا ل آ ص ا ل قل من رب السماوات والارض قل الله اتخذتم من دونه أ و ل ي ا ء لا يملكون لانفسهم, لا لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي ا ل أ ع م ى والبصير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 بقدرها فسالت أ و د ي ة بقدرها فاحتمل السيل زبد الرابيا ومما ينقدون عليه في النار ب ت غ ا ء حليه او متاع زبد مثله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 للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم لو ان لهم ما في الارض جميعا ومثلهم معه لافتدوا به أ و ل ئ ك لهم سوء الحساب وماواهم جهنم وبئس المهاد أ ف م ن يعلم أ ن م ا انزل إ ل ي ك من ربك الحق كمن هو أ ع م ى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 ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم واقاموا ا ل ص ل ا ة و أ ن ف ق و ا مما رزقناهم سرا و ع ل ا ن ي ة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 ويقطعون ما أ م ر الله به أ ن يوصل ويفسدون و ي في س د و ن ف ا ل أ ر ض أ و ل ئ ك لهم ا ل ل ع ن ة ولهم سوء الدار الله يبسط الرزق لمن يشاء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 الذين آ م ن و ا وعملوا الصالحات طوبى لهم, طوبى لهم وحسن ماب كذلك أ ر س ل ن ا ك في أ م ه قد خلت من قبلها أ م م لتتلو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 افلم يياس الذين آ م ن و ا ان لو يشاء الله لهدى الناس جميعا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 ولقد استهزئ برسل من قبلك فامليت للذين كفروا, فأمليت للذين كفروا ثم أ خ ذ ت ه م فكيف كان عقاب أ ف م ن هو قائم على كل نفس بما كسبت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 وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له منهاد لهم عذاب في الحياه الدنيا ولعذاب ا ل آ خ ر ه اشق وما لهم من الله من واق مثل ا ل ج ن ة التي وعد المتقون تجري من تحتها ا ل أ ن ه ا ر أ ك ل ه ا دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار والذين آ ت ي ن ا ه م الكتاب ي ف ر ق و ن بما انزل إ ل ي ك ومن ا ل أ ح ز ا ب من ينكر بعض قل إ ن م ا أ م ر ت أ ن أ ع ب د الله قل إنما أمرت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 ما لك من الله من ولي ولا واق ولقد أ ر س ل ن ا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أ ز و ا ج ا و ذ ر ي ة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 わ الحساب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 يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن ع ق ب ا ل د ا ر ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده, ومن عنده علم الكتاب